اللهم صلي وسلم ومالك عليه وعلى آله فهدس العرش طربا وازدب شارا وازداد الكرسي هيمة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهديلا وتمجدن واستغفر صباح الله الحمد لله ولا اله الا الله الله, الله, إلا إلا الله, الله اكبر سبحان الله احمد الله لا اله الا الله والله اكبر سبحان الله احمد الله لا اله الا الله والله اكبر سبحان الله ونتاز الام وفضله الى نهايه تمام حملي فلما اشتند بها الطلق بإذن رب الخالق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا جعنه البدر في تمام صلى الله عليه وسلم You're not of <laughs> We're gonna make والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين يا سيد السادات ونور الموجودات يا من هو الملجأ لمن مسه ضيم وغم وألم يا أقرب الوسائل إلى الله تعالى ويا أقوى المستند أتوسل إلى جنابك الأعظم بهذه السادات وأهل الله وأهل بيتك الكرام أن تقدمنا لحضرة الله عز وجل طاهرين متاهرين بشفاعتك يا أرحم يا سيدي يا رسول الله يا رحمة يا من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين اللهم يا ربنا يا الله كلنا لك عبد يا الله وأحك ما يقول لك العبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا جد منك الجد ربي